بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة الحمد لله عبد العالمين صلى الله على يبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما ذلك فلتك هذا الموضوع موضوع مهمت يحاجس في الناس فيه ويتفرس وقوع الأخطى فيه ولو هو موضوع التي أصبحت مصبورة بين الناس وأصبح لها أناس هيئة ومفتهم لها فواسدوا عليهم المروا و المصابون يتعال عندهم بالرقل <تصفيق> الله سبحانه وتعالى يدخل عبادة بالضراء والسراء يدخليهم بالخير والسر ونجلوكم بالسر والخير فينا أين لنا ترجعون؟ يبلوكم يعني نختبر يبلوهم بالصحة والمرض يبلوهم بالهنة ويفطح يبلوهم بأنواع كثيرة من الابتلاء يستبرهم يميت الله الحبيث من الطيب ويجب أن يكون موقف المسلم المؤمن أمام هذا الإجتلاع موقف الصبر والاستفاد فإذا أصادته مسيدة أو أصاده ما يقرأ أو أصاده مرض فإنه أولا يعلم أنه من عند الله سنة وعلا وأنه بقضاء الله وقدره رفض وحتكب والأجع من, من الله سبحانه وتعالى للحديث من الله إن أحب قوما اتلاهم لمن رضي فله الرغى ومن تفطه عليه السهل فأول من الصبر والاحتسام يعلم أن ما أصاده لم يمكن يغفئه ما لم يصل ليصيدا عن هذا بقضاء الله وخده الأمر الثاني أن يخاسب نبتا أنه ما عصابه السيء إلا بسبب جنوبه والله جل وعلم حكمته أنه يعجل العقوبة للمؤمن في هذه على جهود العقابة ما عصابتهم من مصيدة ابنها خطب تنجيسه ويعفو عن تنجيسه ويحافظ نفسه ويعلم النوايا المريده او هذا البلاء الذي اصابها او هذا المرض او هذا الفقر او هذه الامور التي لا تجري على العبث او هواه يعلم انها أنها من الله جل وعلا وأن الله قدرها عليه بسبب أكآله وإستثاره ويسير إلى الله ويحافظ مفته ويحافظ مفته ما نفعل ويحفظ كل جلب ثورة كل إنسان يعرف ما يسمر منه يعرف صرفاته فيحافظ مفته ويسير الله عز وجل يستخدم يمكن ان يقوم بالنهي عن والمخالفات والرج الى الطاعه وللمواثقه و فوق الله عليه تعالى اي كل ذلك هدى له ومنبها له وذكر الله ان الله لا يستدرج من استدرج اهل الثقاء الذين نعطونه ونخالجونه ويجر عليهم مئنة إدراجا وإنهانا رحمة الله أن الله رباه منا عقابة ويكيب إلى الله سبحانه وتعالى ويسلح القول والعمل ويستقبل حياته بالعمل السابق فمجوه إلى الله سبحانه وتعالى العمر الثاني عليه أن يتوصل على الله جل وعز وأن يعتمد على الله في زوال ما أصابه ويكتب المدعى يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يجيل عنه ما أصابه جهر وأن على الله سبحانه وإن ينفذك الله ببرن فلا كاشف له إلاه وإن ينفذك وعلى كلك يا قدير وإن ينفذك الله ببرن فلا كاشف له إلاه وإن بخير فلا رجل خضل من قده من يجاء من هجابه الغفور الرحيم ويتوكل على الله ويأتمد على الله كما قال الخمير عليه الصلاة والسلام والذي يطعمني ويسطين وإذا نجد صفاء ويسطين ويطلب استفاء من الله ويطلب الدعاء فإن الله قريب مجيس استجيب لمن دعاه أن من يجيب المضطر إلى دعاه ويجعل ثقل باء الارض الهام لله والله امن الله تذكر وان الانسان على الله و دعاه تبرع عليه الله قريب مجيب وقال ربكم ادعوني واسجدن لكم ان الذين يستجيرون الى العذابه فيخنقون جهنم داخله فقال سبحانه وتعالى فلولا إجاءهم بأس ما تضرعوا فأخذناهم بالدأساء والضراء لعلهم يتضرعون يعني يدعون الله جل وعلا فلولا إجاءهم بأس ما تضرعوا ولكن قتل صيوبهم وذكر له بالسيطان ما كان يتبرع للو الله سبحانه وتعالى قد عند الضيق وعند المصائب والكرب ثم را الله يريد الله ان يثيبنا ما اعطاهه بس الامر واضح ان الانسان <تصفيق> لا يفتح من, من الأوهان والوسائق لأن بعض الناس قد يفتح بالأوهان بالمرض الوهمي والمساء في فيخيل إليه أنه مصاد وأنه مليء وذلك من السيطاء الحياء يهن عجلة ويهن القواه ويثبت يفتح جائما وعجزا يفتح بالأمران ويفتح بأنه مصاب وأنه إن يحفظ من كل شيء ولا أن يصل عنده أوهام ويسرس من استوقات فعلى الإنسان الله يسرس الأوهام وأن ولا يستسلم للسياطين وأن يساوثهم أن يصل عنده إيمان حول وعنده توكماً على الله سبحانه وتعالى وبنامس يسلم من كبير من الأمراض الوهمية الأمر الخامس مع ما صدق كله فإنه يتخذ الأسلام يتخذ الأسلام النادئة التي أمر الله سبحانه وتعالى باستخاذنا وإن الأخذ بالأسباب أمر مصريح. ولا يناهي التوحفل على الله سبحانه وتعالى فيستخذ الأسباب ولكن ما يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله جل وعلا فيجمع بين التوحفل على الله وادي الاثباب النافعه ان الله جعل اثبابا نافعه لدي الغباد استعملونها في جميع عند حاجتهم اليها وفي مواضعها وتوكلون على الله نفعها وتاثيرها فإن الله هو مكبب الأسباب سبحانه وتعالى ولا يعتمد على الأسباب يوم من الأسباب إلا فكي أو أنها يفكي أو أنها تزيل ما به بل يعتمد على الله ويعتمد أن الله هو مكبب الأسباب وهو الذي بداساء جعل هذا السبب ما فعله ورصد عليه هوائد وإذا شاء لعنه صلبيا لا فائد كمه هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ومن الأسباب التداول تداول مرمى الأسباب تداول بالعجلية الرابعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه ما ايضا داء الا وهذا له جوائز هل من عله جاه من جهده هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى أنه خرق هذه الادويه هذه التقاطيع واطلع عليها الاطباء والحجاج والمجربين وجاوى به الناس واستعملوها التي هي التي خلقها الله في هذه المحالة الأسيا يعرفها من عرفها من أهل الحزق وأهل تجربة وأهل القبر فردأت بالتداوي ومصابل بالأسباب التي يدوحها الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوي ولا تداوي بحرام قال عبد الله بن مسعود وجل الله تعالى عنه إن الله لم يدعى اتفاءكم فيما أرم عنه فيتداوى بالأدوية المباهة أدوية المافعة إن كان يعرفها هو استامرها وإن كان لا يعرفها يرضي عمال أهل المعرفة وأهل السبرة. ولا كل الله يعتمد على الأدوية ويعتمد على الله سبحانه وتعالى وإنما أقبل هذه الأدية السباب أسلاباً نابعة كمين لله والأدية لها مدالات محدودة ما كل شيء تصنق لهم أدية أي كفتية المعروفة ومات أمراض نفسية لا يعلمها إيا الله سبحانه وتعالى أمراض تكون بقبض المسك من الجن أو من السياقين أو الإطابة بالعلم والحسد هذه لا ينفع فيها الأدلة الفسية المختبرية وإنما ينفع فيها الأدلة الرحلامية من كتاب السنة وذلك بالرؤية وذلك بالرقية والرقية هي العولة دمية بالعولة لأنها بالله عز وجل وانتجائم إلى الله عز وجل والرقية استعمل قبل مدين البلاء ودعمل من البلاء استعمل قبل مدين البلاء لأن يستعمل الإنسان الأوراث العوراج الصرعية الصباح والمساء في الصلوات يقفر من ذكر الله عز وجل ويقفر من صلاوة القرآن ومن التسليف والتحرير والتسليل والاستعانة من الله عز وجل ونفسي ما فيه أجبار الصلوات المفروضة في أول النهار وفي أول النهار تعمل الأوراب السرعية يقرأ في أجبار الصلوات آية الكرسي ويقرأ صورة الإخلاق والمعنوذاتين ويصمروا الصور الثلاث بعد البجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات وفي لقية الصلاة مرة مرة هذا من الأسباب الواقعة من ألم الله عز وجل عند النوم يقرأ آية الخرفي ليحليه الله بها من السلطان كما جاء الحديث أن أن آية الخرفي إذا قرأها المثلم عند النوم فإنه لا يجال عليه من الله حافظ ولا يقربه السيطان حتى يثبت وكذلك عند النوم يقرأ الصور الثلاث المعودتين ويأتي بالدعاء الوارد في المقام فألم هذه الأنفار المسلم يتحكم بذكر الله ولا عن نفسه مغيئا لنفسه ونفتحم الأوراج الخرعية يتعلمها من الخطب الموظوقة أنكار الصباح وأنكار المساء وأنكار عند الصلوات وأنكار عند النوم وأنكار عند القروض من المنجل وأنكار عند السفر فعلم هذه الأسياء والمبطوطة ومبينة في كتب أهل الإمين الميزيطين من الآئمة وهي العصوبة كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الأجساء رسول ينام الحافظ النووي رحمه الله كتاب الواجب الصيب بن الطيب كتاب السلم الطيب لسيس الإسلام بن كونية وتعلم المسلم من هذه الكتب الأجهار التي يقولها ويتحقن بها ويحليه الله بها من السرور ومن الآثاث وهذا يسمى بالمقاية من أيدل قبل نزول أما إذا أحمل الإنسان نفسه الأجسام حبيل أن يتسلط عليه السياطين الانس والجن أن يصيبونه بما يريد لأنه هو الذي خرط هو الذي غيّ على السام وفذلك بعد الأجسام والرقية معناها أن المسلم يقرأ على نفسه يقرأ على نفسه من القرآن ينفث على موضع الألم موضع المثابة ويقرأ أتاكعة الكتاب لأنها رقية سماها الذي الله عليه وسلم بالرقية قال ما أدراك أنها رقية وارتي بها نفسه ويقرأ هذه السورة وينفع على نفسه ويقرأ المعوذاتين وينفع على نفسه وقول الإنسان يرطي نفسه هذا أنفع للرقع وأنفع الأسباب أحسن من قولة ينهج إلى أحد ويطلب منهم من بل هو يرطي نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى هو من الله قريب مجين ولا نعم عنه يطلب فقياه أيضا من, من إخواره الذين يفقوا من عبيدتهم ومن دينهم ومن معرفتهم يطلب ولكن كونه هو يرقي هذا أفضل وأقرب إلى الإجارة النبي صلى الله عليه وسلم رقى بمعنى أنه قرأ على المرة هو عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام لما أصيد بالكفر رقاه جبريل وسباعه الله سبحانه وتعالى وأجل في الرقية أجل للناس وقال لا دأس بالرقية ما لم تكن شركا فسأله أولاك فقالوا رسول الله إن لنا أجلية نتداوى بها ورقا نمتقي بها فقال صلى الله عليه وسلم أعرض علي رقاتك ما نأتي بها ما لم تكن شركا فالرقم مصروعة حتى في جاهلية ولكن الرقى الجاهلية يدخلها الشرق ويدخلها العذاب الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم أقر منها ما ليس فيه شرق إذن الرقية النافعة ما توفرت فيها هذه الشرق أولا أن تكون الرقية من شتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية المسروعة أو الأدعية الموافقة من مسروع فلا يكن فيها فلا يكن فيها أدعية تركية أو أدعية تكون أدعية سرعية خالفة مرتبة وهذا إن ما يعرفه أهل العلم وإن كان الإنسان بإستطاعته هذه الرقاة السرعية الحمد لله رأي الله فإنه يسأل أهل العلم وأهل البطيرة. ولا يسأل من هدى وجد من المتخرطين ومن الجهار ومن المغلبين ويسأل أهل العلم أهل الثقة والايمان بالله عز وجل هذا شرط له ان الثاني ان يكون الراقي ان يكون الراقي من اهل التوثيق واهل العلم وله العقيده السليمه فلا ينهد ذا من متبعي السعوديين والا اجد الجانيد يطلب الرؤية عندهم وإن كان الناس وإن كان الناس ينكرون هؤلاء وإن كان الناس ينكرون هؤلاء ويدلون وي... عليهم فلنبهد إليهم صلى الله عليه وسلم من أسى كاهلا تقبل له صلاة أربعين يوم وفي حديث آخر من اتاه تاه لما أتا شاء الراس او فصدقه بما يقول فقد كثر بالذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما اولئك كهانه متاولون فطهر دجالين او جهال لا يعلمون الحق من الباطل ويريدون الفتنه والضلال ولا يسألهم عن حق ولا ذات فلا ينهد لها إله فقد ذكر أن يجللهم من يأمر المراجعين له أن يزبحوا لغير الله يأمرهم بالذب غير الله ويستجيب لهم ويزبح لغير الله وأن يسير كل أكبر يخرج من الله فهذا مثل المستجيب للرضوى بالنار يريد القلاة إلى المرض ولكنه وقع في السلف الأكبر وخرج من الدين فالأمر ليس بالهجم لا تذهب إلا إلى من هو معروف بعقيدته معروف, معروف بعلم موثوم في دينه ولا تذهب إلى مجهول أو إلى معروف بالسر أو إلى معروف بالسر السرط السعودات السرطة الثالث أن تطوع أن تكون الرقية التي يرطيها الراتل بالسلال العربي المسرور ما تطول الرقية لألفاظ أعجمية أو ألفاظ لا يعرف معناها فقد تكون أسمى سياطين واسماجين يبعوهم هذا المتعوذ من الله عز وجل والمراجع لا يفهم لغته ولا يدري ما يقول فإنه ينفر أن من هؤلاء من يفهم في مكلاما لا يفهمه الحاضرون بكلام لا يفهمه المريض ولا يفهمه الحاضرون هذا لا يدري من لهذه والله هذه تنتصار هذا السلام الذي لا يعرف معناه ان يقوله ابتداءه بالصيطان او او دعاء من الله عز وجل هل هذا من الدجالين وانتهله واستهره المتكلمون راستر القراده أن يعتقد أن السافي هو الله سبحانه وتعالى وأن الرقية إلا هي السبب الرقية الشرعية إنما هي السبب حق إنساء الله رتب عليها أثرها ونسيجتها وإنساء الله لم يرتب عليها شيئا بيد الله سبحانه وتعالى فلا يعتمد على الرقية إنها هي التي تسكي من المرض ولكن لا على الله سبحانه وتعالى ويأتدر هذه الرقية فبدا من التي فرعها الله سبحانه وتعالى فإذا سوافر الآن من السرور فهذه وهي مدحه ورطقه لا في اهل الدنيا عز وجل ولكن بعض الناس لا يقرؤون هذه الشيء ولا يقرؤون هذه الرقيه الشرعيه ويدعون لنا هؤلاء الدجالين والمتعاونين ويقولون هؤلاء حاله جلدهم احلان وحاله جلدهم احلان وهؤلاء هاتنا عند الرؤيا الشرعيه او بيقول الذين هم من غياض الله ينتقلون اذا سقم ويخرجون من مرض الى مرض يسير الى مرض قاطئ فهو مرض السر فساد العقيده ولا حول ولا قوه الا بالله سلام الجا خطيب هذه الرؤيا التي فيها القراءه القراءه على على المريض قد يكون المرض مرضا عن طريق العلم والوجاع الذي يصير النسان وقد يكون هذا المرض معروفا سببه في ندغ الحياة في نسخ العقارب في نواسي هذه ايمان ينفع فيها الربية من الله فالملجون الذي يطيد بالسم من الحية والعطوة ينفع به الرقم إذا ترئ عليه سورة الفاتقة بحضور قلب وإيمان صادق من الراقي ومن المرض فإن هذه الرقم يحفظ بإيمان الله الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا مكافرين كريئة بعدها من نبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا بحي من نحيها العرب فأضافوه استضافوه ولكنهم أدعوا أن ينيفوه أدعوا أن ينيفوه فنضغى سبيلهم فحاولوا علاجه فلم يستطيعوا وجاءوا من الأحادة هؤلاء النهو من الأحادة قالوا هل فيكم من يرطي؟ قالوا نعم إينا من يرطي ولكن أنتم لم تضيفونا. ونحن لا نرطي إلا بجعل يعني بجعل فيثابطوهم على قطيع من الغنب فذهب وقد استخاذه على عالي النبي فاستفاه الله سبحانه وقالت أن ما نفق من عقاب قرأ عليه سورة الفاسعة ألهمه الله سبحانه أن يقرأ عليه سورة الفاسعة فقرأها عليه فاستفاه الله فأخذ القطيع و... ان طلعوا من التقرغ زيد حتى يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا به معه الى المدينة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام انها حق لا خلتم عليه اجرا في الله اكتبوها واغلبوا نقلي معكم بسر ففرحهم صلى الله عليه وسلم على ذلك فدلها على أن سورة الفاتحة رحية العظيمة وهي أفضل أنواع الرقع على المذير تقرأ على المذير تقرأ على المصاد تقرأ على المذكور تقرأ على المصاد بالعين ويقرأ معها أيضا المعاونة وما سيذكر من القرآن والنزلية لا في عهد عثم يجي إيمان بالله سبحانه وتعالى اتماع على الله فيقول استفادي من الله وكما جترت لكم خور الإنسان تعلم هذه الأمور ويستعملها لمسه ويرقي نسه هذا أنفى أنواع الرسل وان دعاءه هذا هذا دعاء من الله يطلب من اخواني الذين يقتلون الركن ويصدق دينهم وعقيدتهم هل يرون وهنا فالرقيه التي فكر هذه رقيه تقرا على المريض وهذا ف وهنا فرقيه فكر اور او او انواع تتعلق على النبي هذه تسمى التمييز هذه تسمى التمييز وقد اختلف العلماء فيها يعني اذا من القران او من الاجر المباح او في ذكر الله الزوجين قد اختلف العلماء فيها على قوله قوله الأول أنها لا يجوب تعليقها وإنما يستفى من الرقلة المباشرة بالنشط على المنيف مباشرة لأن هذا هو اللبوان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال آخرون يجوب تعليقها لأنها رقية سرعي مهور وفعلها هذا السحادة وعلقها على أولاده ويجوز أن تكتب هذه الرقية السرعية من القرآن ومن المدئة وتعلق على المريض لأنها لا تخرج عن الرقية السرعية والاسم الصحيح قول مريض أن هذا لا يجب أولا لأن هذا لم يجب عن النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أن هذا فيه انتهاب قرآن فقد سألوح هذه الرقية على قفل طغير لا, يت... لا ي... يتنجح من المجاشة ويكون في ذلك من سلام الله عز وجل وقد يلبسها المرأة الخائر قد يلبسها أيضا الرجل والمرأة ويجعلان بها موضع الحلاء أو غير يالك. يعرض القرآن السلام الله من هذا لا يجوز من انتهام المانع ولأن هذا لم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان شاء الله هذا كله الرقية السرعية أما الرقية السرقية التي فيها دعاء غير الله عز وجل أو فيها <تصفيق> كلام محرم او كلام لا يعرف معناه او كلام حروف متقطع ليس له معنى مفهوم وانما هو رموز ما استعمله واعطى عثر جمل مقطعه يعرفها يعرفها صاحبها المفرك او الكاهن او الساهل لكن الناس ما يعني هو روح مقطعة او خطوط او غير لا يغرض معناه هذا بالاجماع هذا بالاجماع لا يجوز الرقنة به ولا يجوز تعليقه على المرض باجماع يهل الرقنة لانه رقنة تركية محرمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقة والتبائم والسولة سكر المراج بالرقة هنا الرقة التركية التي كانت معهودة عند أهل الجاهلين وهذه محرمة وكيانت السبائم وهي التي تعلق وفيه السكر وفيها العفال البجئية وفيها الثلاثم هذه هي ايضا فرث لا يتعلم ولا يجيب ولا خلافة في منعها لانها سرث والسولة عارف سيح رحمه الله سيح محمد بن عبدالعادف سولة سوء يصنعونه يدعمون لانه يحدد المرأة الى زوجها الغد من امرأة شخصا فقرنا الله عليه وسلم هذه الرقعة مع السماء ومع السوالة الجميع صبت لكم الله عز وجل هذه الرقعة أن يكون من هذا القبيل ولا يحمل الإنسان حبه لاستفاق حبه للعلاج ثم يتساهم في هذه العمور ويأخذها من المستعودين ويأخذ بتوديهاتهم فيحمر معه السرخ ويستعمل السرخ ويسرك بالله عج وجل طبعا يزعله مستفى من المرض وقد يقول باعوهن هذا الضرورة ما وراء الضروره ما, ما الله جل وعلا لم يدع الفساد في حرم علينا ما هذا هذا من باب الضروره لان الله لم يتعض في فساد الحرام الحرام هاتان بالشرك ما ليس الله واسع عليم بال امور يجار لهم الرقاق الشرعيه والرقاق النافعه والرقاق المفيده فعليهن يقتصر على ما ترى الله وفيه الخير السبيل ولو فاستعملوا لما أداف الله وسرع الله وعاملوا بالله ووضعوا بالله لنفعهم الله بذلك ولأبدأنا في جسد لإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرقى عرفنا أنها تنفسني لو قسمه رقى سرعية وهذه إن من قراعه والنح على المدين أهل لا خلافة بمسرعيتها وزواجها وإن ثالث بالتعليق على المريض هذه محل سلاح أن النوع الثالث وهو الرقعة السلطية فهذه لا يجوز استعمالها بإجمع المسلمين وهي تفتد العقيم وتحول الإنسان المسلم إلى ثابت إذا رضيها وضرها <تصفيق> وعند ب... بما تحطور فإنها تحوله من نسل ومن وحد إلى مكرسة عيالين وإنه سافر الأمر ليس بالأمر السهل سبيل من الناس لا يبالون به بنوع الرقية هو بل كل من يكر إنه, أنه يرقي الناس وأنه عالي جماس يذهبون له دون أن يتثبتوا من الأمر ويعرف عقيدته ويعرفوا ماذا يستعمل من الرقع أي هو سرعي أو غن سرعي ومن تفضلون بذلك الأمور وإنما يتنبون على السهرة وعلى الجسل فيخاطرون بعقائدهم وبدينهم والأمر في هذا خطير جدا الرقعة عرضنا أنها مسرعة بغوابه ان قدو من ظلتها الله صلى الله عليه وسلم ووضحها اهل العلم في كتب التوحيد كتب العقائد كتب الحديث كتب التفسير ووضحوها وبينوها وحددوها وبينوا ضدها نغضها الشركيه والهرمه الشركي في هذه الزمان فوسع الناس في أمر الرقم اتخذوها بغضة واتجاه يتفررون لها يستحون محيات يستحون محيات للرقم وإيادة للأطبة يرسمون لها مواعيث يرسمون لها مواعيث مثل ما يرسم بالأطبة هذا سوسع يخشى معه من الضياع لأن غرضهم المارجة والدراهن فقد لا يبالون بالحيال والكرام ولا يبالون بالرطية السرعية أو الرطية السركية الناس إليهم فهذا سوسع بالرطية لهذا الحج يخاف يدخل معه ما لا يفوق ولا يجيب في دين الله هذا من النهر النهر الثاني أن هذا ما كان معروفاً عن السلف إنهم يستطيعون خلاك يرسبوا الرواعيب ويجعلون الوظفين ما كان هذا معروفاً من السلف الطلف كانوا يستعملونها الوظفة ولكن ما كانوا يستعملونها على هذا النهر إلا ما يستعملوا لها عند في مليها دون أن يتفرعوا لها أو يفتحوا لها محليات وهم أعلم بما يجود وما أنا يجود لو كان هذا الأمر صائم فهم أحرص الناس على رفض الناس فلما لم نفتحوا محليات بغنقها على هاي الملط علاكم ان هاي غير مصرور وايضا هاي يدخل فيه محاذين لا تنقدر كذا بكمل النارس لن يبالغ في الرقية يبالغ في الرقية حتى يخرجها عن الحد الصرعي الى الحج المنزيك اعلم تم عينا من يقرأ في خزان الماء منهم من يقرأ في جوالير كبيرة ويضيعها في منهم من يقرأ في جوالير أتباه الأسوات ويحدد أسعارها هذه سؤالة سنة وليس سؤالة سنة عن تبيق راعة مرتجة هذا سؤالة غاية تبيق راعة عادية هذا من العدل هذا من العدل بالرقي وإخراجها إلى حدها الطاعن بلا جعلها لا تكن كتم وطلب جزء و اتخاذ اول الناس الرقيه بء صداه لا يريد ان يتقلب فيها بلا وقت. اما ان ويخرج في فيها عن حدها من هذا الحد. فهذا يراجعهم ليلمسوا. من الناس لن يقرأ على الجمح الكثير. جمح كثير من المرية امامه يقرأ عليهم جنب الرفوع. ينفت عليهم كمية. اعداد هائية. هل هذا هي رقية استرعيها المعروف ان يقرأ على المليون ودعى عليه. اما انه يقرأ على على اعداد على من الناس او مكان يكتن بسلوث وينفت عليهم جميعا. هذا ما كان معروفا. وانا حروج عن المألوس السرح فيها. وغرضوا من هذا انه ناخد اموال ويأخذ منها الجمع الكبير يأخذ منهم كل واحد يأخذ منه مقباراً من اللي مهد ويأخذ منهم يقرأ إلا على واحد وإلا على شئين ما يخطر هذه الندولة هذا من العدد من العدد بالرؤية وإخراجها عن, عن حدها السرعي وقد فيها من المخالبات السرعية لا يستدها ويخرجها إلى حد الملوح. هذه الأمور يجب التلبه لها. ويجب وضع الضيابق لها. ويجب على المسلمين. الآن يدفعوا في هذا المجال إلى هذا الحد. من الناس لما يقول الناس من يقرأ بالسلفون. هو في الخارج. بلغنا ان فيه من يقرأ للسلمون وفي خارج المبلسة هل هو يغطيها والأرض من الآن يقول له أن كل ينبهر في الزائنة في العالم وأنا أقرأ عليك للسلمون أقرأ عليك للسلمون أن تنبيل المبلس حوله لي وأنا عليك للسلمون أو أشك من ذلك كل يسمعه كل فترة من صوب والف من يذهب انا اقدر لك او اقدر لك ولو في دون الثلاثين اظهرت في مثاني اتقى وانا رايك كنت رايك اول قول هات اسمك اسم امك انت متذكر ان تقول هل هذا هو قول اسم امك وسم كلانها هذا الدليل على التعوض الدليل على الترق والعواذ بالله او دليل على العدف واضحك على الناس هذه ما نهي الرجل السرعية وهذا سوسمع يستمعه من فساد العقاب الاموال امرها فان كانت الاموال سرناهة لكن ضياع المال أخف من ضواع العقيدة هو ضياع الدين فعلى المسلمين من هذه الأمور وأن يخطروا على ما الله وما أحي الله سبحانه وسعاد ولا يحملهم طلب اكتفاء افتعدان اكتفاء على أن يرامروا بجينهم وعقيدتهم وأن يذهبوا إلى هؤلاء الججانين والمساودين وعلى الذين يمتزون أبواه الوارس بالباطل وليس هذه أبواه تجهد فقط ولكن عقائب عقائب تجهد وكسب بسبب هذا السلاعب في هذه الرؤية التعليم بعد المسلمين أن يتربعوا لهذا الأمر وكل سيء زاوج حجة انقلب إلى ربك كما يقول فأسأل الله عز وجل أن يرتقنا وإياكم وجميع المسلمين لمعرفة الحق والعمل به وأن يرين الحق حقا ويررقنا اكتباعه وأن يرين الباقنا دائلا ويررقنا اجتناده وأن لا يجعلهم متدسا علينا ذنبه ونسأل الله تبقىنا أن يهدي وليس أمورنا ويطلق سعرهم ويضمع سلمتهم عن الحق ويجعلهم هباة مهتدين وأن يخلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء ومسجدين وأن يجعلهم نقرة لدينه وإناء كلمته وأن يحضر الله لهم أهل السر والعدوان على المسلمين ونسأل الله أن يولي على المسلمين في كل مكان أن يولي عليهم خيارهم وأن يحضرهم كرسرانهم وأن يجعلهم هجاثا مهتدين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أمه وصحبه الإجماعي انظرنا الله استقال من هجان هزان خير الدجاء استقال عن هذا المنصب على خير الناس تعلم صناعه شعار لعب الاثره الخطيره واريده الينا سنطلق القادم دعم الرقوه متخذ عمل الرقوه عملا رسميا لا جعل اماكن للرجال وامكن للنساء هذا ضمان هذا العمل فاذن علما بانه هذا رقمي في النقود فيها سنأخذ من كلامه اولا او تسناها لا يقت صاغ سماحه انا ليس منكين ولا ولا صاحب السماحه ولا ولا صاحب الضمير عندي اقول ان فكرني ان الفاض ثانيا لا ذكره القائل من عمل هؤلاء هم متوسع المنقول هو انك توسع المنقول انه يجعل البحر الذي قالوا محل ومحل ايضا هناك الرجل من البحر هنا واقول هذا نقص نظرنا الى شيء مهم وهو غنائم الرجل من البحر وخواته ذهب لها بحكم من يرقدها كل هذه احاديث لا يوجد هذا الامر ان يخرج ابراه حكم من يرقدها او انه يملكتنا تظن انه يرقها او يثبت نفسه من من جسدها بما يجب عليها فترة يحكم انه يرقها هذا عمل لا يجوز يرقها من حضره او يرق نفسه من جسدها يرق نفسه او يرقها لحاضر موثق هذا رجل اجنبي او رجلا غير موثوق يدعي انها وهم كذا يهدي المسير فالامر في هذا الامر ابهم يجذب فلا غلاه رجع هذه الى هؤلاء ويحضر معه ويحضر يحضر نفاسب من هذه الامم نعم يقول الاستاذ عملنا يتبين انه هو كما في القران لكن بوقت الجن يكون انهم جن مسلمون وفينا كان عندنا الان يقول الاستاذ ناقر ما حكمكم في الشغل في التحق الى سنه جاي هي الحلاة من خمحة الله الأول خلنا مع السؤال الأول الاختعانة بالجل ولو اجعل أنهم مسلمون وما الذي يقوله أنهم مسلمون هل لا يقرر هذا من أكثر جيل والسبب هذا يجيز الاختعانة بالجل وقد نفت الله ظل وعنا في القرآن على تحويل هذا وأنه كان رجال من الإنس عوضون ورجال من الجن فزادوها الرهن من الجن يطلق لا, لا كفار الجن فالقال من الجن وقال سبحانه وتعالى ويوم يحفرهم جميعا يألعشر الجن فقد استكتبوا من الجن قال علياء من الجن قبل استنفع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا على المار متواقف خالدين فينا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عمير وتذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون لا تجد الافتعال بالجن ولو ابدعوا أنهم مسلمون من إلا ليدرين أنهم مسلمون وحتى روصان المسلمين ما الدليل على أنه افتعال بالجن والقرآن أطلق الانسار في هذا والجن من عالم العيد الجن من عالم العيد لا نراه نعم تقول ما حقوا بك السحر للسحر لبائنا فارجاء السماهي الحالة مسمحيها لا يجوز خط السحر بالسحر هذا أمر محرم لأنه لأنه تعلم السحر وتعليمه وعمله كفر كفر بالله سبحانه وتعالى قال سبحانه وما كفر سليمان ولكن السياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما على الملسين بباغل هاروس وماروس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن هكرة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى قوله سبحانه وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اشتراه عن السحر ما له في الآخرة من خلاف فليس له نصيب من الجنة هذا الساحر فدل على كبره ألا يجب التعالج بالخهر أو العلاج بالخهر يعني هذا من الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تداوية لا تداوى بحرام قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إن الله يمد إلى اتفاة بما حرم عليكم والسفر هو أعظم المحرمات يعني إلى حدة نبذة الانتباه إلى المحاضرة استقامة الله في المسوع القادم نوعا مدعث القول يتلاديان من السيخ طالح بن عبدالله عنه ونبذة أيضا إلى محاضرة استقامة غدا في جامعة شيخ بعنوان الامر المعروف النهي على المنكر في فضيلة السير حضر رحمه من عبدالله عزيان ثم للجواب هذا حل السحر بسحر مثل عرفنا ان هذا ما يجي والله جل وعلا لم يجئنا الى حل السحر بسحر من هناك حل السحر بأمور مسروحة القرآن القرآن بمعولتين بسر النفاذات العقاد النبي صلى الله عليه وسلم لما سهر رقاه بدرين بي هاتين سورتين يهود من الذكر و فيها و من قر ان فيحل سحر القران فلان الله عز وجل بايمان واخلاص ولو القران يحل سحر باذن الله وتلك بالاقي المباح الله جل وعلا جعلها مباحه يعرفها اهل الحزق واهل الصند. ارجع اليها وتستعلم. ويقول العلامة ابن القيم ان نشرح حل السحر. ان نشرح حل السحر عن المسطوع. وهي على نوعين. حل بسحر مثلا وهذا لا يجب. وحل بالاجعية والاجعية المجاحة وهذا لا به. او كما قال رائما الله. يعني. يقول الثاني من بعد الأشخاص يوجد بعض البحثات أن يضع في سيارة في ولا يعتقد سيئاً أن سوى أنه يريد البركة وأنه الآن يكون معه نمحف في كل مكان الله خيرا هذا لا يجب تعمال الممحف حجاز على أن حجاز يجعل حجاز السيارة وحجاز اللخ هذا لا يجب ممحف لا يتخذ حجازاً إنما يقرأ القرآن يتلى القرآن فإذا ثانيا يأخذ الممحف معه بشلاوث القرآن إذا جلس وإذا تراح يقرأ القرآن يخلص مطحف معه للحاجة حاجة في استلاوة هذا لدى أما أنه يأخذ للأجل السجاج قرب الجل هذا عمر غير مسموع وهذا فيه نهاء أهل القرآن والسيء لم يعمله مستلس فعرفنا أن حتى ولو كان من, من القرآن فالطحيح أن هذا لن يجب ثمان قال يا طه اول تعليق المصحف او اعمال المصحف في كتاب هذه نعم قراني لا نزل استله هو العمل به وتدبره ما او ليكون حجابا ياخذها الانسان ولا يعمل بها يا رجل ولا يثوه ولا يقراه ولا يعمل به وانما ياخذه للاستشهاد فقط نعم قال الساعد انه لقته عندنا في دواد الذهاب للصحراء هم السعوديين فاذا نطقوا من قبل قالوا انهم لا يعبدونهم فلاس إنهم مضطرين بذلك يجعلونهم سبب فقط ما توجده سبب محرم هم سبب لكنه سبب محرم غير مشروع ولا يجود من الأسلام إلا ما كان مباحبا القول لا يعبدونهم يعبدون إن أمروهم فأطاعوهم هاجي الحبادة إلا جالوا الهدة بغير الله وأطاعهم هاجي الحبادة عبدهم وأطاعهم من عياذ بالله لا كان يسأل يقول مصدر رأى نجاسكا في ثوبه أثناء الصلاة ما في ذلك ما بيانه إذا رأى نجاسك في ثوبه إن كان يمكنه التحلق له وففق هذا الثوب ويبقى عليه ما يشتوق يفق هذا الثوب ويشتغر في خلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق معليه لأثناء الخلق لما أخبره بجيء أن فيه ما سيئا من, من, من, من الأزع وستمر رأى الله أنه في خلقه اما اذا سيارت تقرع على هذا الطور فانها يخرج من الصمات ويخرج من الصمات ويظهر المداس او رجل هذا الطور ويقل من جديد نعم فان نقول ان يدور فرق قراءه القران من قسم فيعني على قراءه فيعطى على قراءه مذهبا مقابلا لهذا هذا يعني اذا ليس حديثا صحابه لما لما رقل النبي واخذ عليه قطيعا من اوغنى قال صلى الله عليه وسلم إن, إن حق ما أخذتم عليه اجرا بكام الله هذا يقول لكن فرقه فرقه أحسن لكن إذا احتاج إليه فلا بات إذا هذا فلا باته على أنه ما ينبغي, ينبغي, ينبغي هذا حرفة الله ومصدر تسبب له لكن لو قدر أنه رقى أحدا وأعطاه شيئا او خلق عليه أخي الشريد هل هذا؟ يقولون دون شرق الله هذا خرحة لا فهذا نستطيع أن تتابع الآيات المخصوصة من قراءة رقية الشرعية كالباسة أهم عود يسليم إنه إزبع طرعام ومن من ماء ويخرجه المريض هذا النبيعي المخصوص؟ قل السائل يصل عن تكم كتابة الآيات المخصوصة لبقية السرعية فالفاسعة معولتين جنائي بأقرام ومن ثم إذا بدنه بصوب ماء بصوب هو مريض هل هذا بتعلم صحيح؟ هذا رخص فيه بعض الثلاث رخص في بعض كما نفر لمن قيم الله كتابه جادي المعاد وصف للنبع ومن بعض كانوا يفعلون هذا لأنه جافل في ربها السرعية ومن فعله ما. إذا كان ولا على هو قال كانت تشيوا ما استن عبد صحيح الزوج لزوجته ما كان بالعقد وما حكم الطاهره اذا صارت ناره يذبح عليها ان علم ما اخبر زوجها الى وهي تحت ان تنطبق حق هذا هذا النوع هذا من انواع الكفر ولا لا من انواع الكفر وهو كفر الحب تعالى الله توباه لله عز وجل فعدم العوده على ذلك لأنه فعل فوقع لك عن جهل تتوب لله عز وجل ولا تعود لنجهال وتنفذ ثاب الله عليه فاذا تقول هم يجوز للنفطاء وكذلك الحائق قراء القرآن من المسحى الصريح وهن يجوز له نحب القرآن أثناء الحياة لا يجوز يمسك القرآن لأن عليه حدث لا حدث أصبر ولا حدث الرسل قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاعه لا يجب أن على غيب صحاة أن القراءة عن ظهر قلب ويجب من عليه حدث أقرى أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وأما من عليه حدث أكبر أن إنسان جلالة فإنه لا له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القرآن لا يقرأ القرآن حتى يرتفع أما الحائل فقد اختلف العلماء فيها ومنهم من على الجنوب حكم أن كل من الجنابة والخير حدث أكبر ولا تقرأ القرآن وهي حائل لا من المصحف وعلى معلوم ولا, من... ولا عن ظهر القرآن ومنهم من لها من قراءة القرآن وفرق بين الجنابة والخير بأن الجنادة لا يقول وقتها وورد فيها النصر وأما الحير فهو لم يرد فيه نصر صحيح وأيضا يقول في على الحالب ربما تلتع ما حفظته تحتاج إلى قراءة القرآن يخل الإسلام بسمية رحمه الله وحفظ إذاوت الحالب للقرآن عن ظهر قلب إذا حسلت نسيانه إذا حسلت نسيانه معه الآن يقول هل يدود استكار أسهل المحاضرات في تسبيلات معي مهنة في تسبيلات الإسلامية هذا من استكار العلم؟ استكار مصبوح أن الإنسان يجيب ونفجل ونفجل المحاضر هذا يجب أن يغير المحاضر لا لا أخذ منهم، يجيب يجيب أن يفجل, يفجل. يفجل من المحاورة مباسرة لا يستجل أنه ينفخ على تسبيلهم نعم فتقليلهم فيه مجارة يقولون هذا من عملناه يفضل سخنا يدخل بهذا لحد المسجد إلى هذا الجهاز هذا ما أعبره هذا حسب النظام والطايمين على ذلك والأمام لا يعرفه بمن التسجيلات إذا كان يمنعون هذا لا, لا, لا يدخل به كيف يكون علاج معيني بعد الإنصابة فيها إلى أرحمن العالم ثم أركز النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقلب من العالم أنه يغففل يطلب من العالم أنه لا تسجل ويوقد ماء اغتسال ويقض على المسار مع ان يرسل أيضاً يرسل, يرسل المسار العالم يرسل المسار ويذرّف عليه يدعو له بالبركة الله بإذن الله أنا رجلاً في الصنة أو عاني من دكتراً في قدم الأيمن بردية طرفاً صناعي هل يجب خمعه عند الوضوء عندما بأنه عليه للخمع وإعادته أم أنفع عليه يعني. يقول أنا رجلاً كبيراً في السنة وأعاني من بسل بسل قدري الأيمن فلدي طرف صناعي هل يجب خلعه عن أنزل وضوء عنا بأنه يصق عليه خلعه وعاجسة أم فقط ودراكم الله صلى الله عليه إن كان البشر من الرجل أن يجب غسلها أن يستعليه إذا كان البشر من هذا لم يدقى له رجل يجل غسلها اسكت عن غسل الرجل لأنه لا يوجد بحي لحي الفرد أما إذا كان حد بطي من الرجل الشريع فإنه يجب عليه غسل ما بطي يجب عليه ما بطي من الرجل إلا أن يكون عليه حائل إذا كان عليه حائل من سران أو زغان أو خفص يلبسه فإنه يمسح عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المطيم يوم الميلة على اثنين يوم الى ياليين وإذا عليه غسله يكون لثلاث فإذا غسله يلبس عليه هذا الفائد يلبس عليه هذا الفائد بعد الصهارة ويمسح عليه إلى دمان 24 ساعة فداء من أول مسجد فداء من أول مسجد مع النبي وليس الفهالة إلا أن الله غداف الله من مرة في اليوم والليلة ليس الفهالين والله تعالى نعم الإسلام كتب على الورقة أدعى لهذا السؤال في ذلك أنا طالب في كل السريعة أتاني أتاني أنا طالب في كل السريعة أتاني على الدعوة معهم تحذرني دعوة طلبة العلم من خروج معهم بسبب ما في عقدتهم من سلك وعبادة وعبادة قمور ولكني خلصت معهم إلى قطر ودرستان لكني لا أرى ما قالوه فالديني رجعت من أخروج فالصحة محافظاً على كله الصلاة وأجهار الصلاة بالمساء ولا أخذ سؤالكم ما رأيكم الحمد لله الدعوة مبثرة في هذا البلد ومساجد مستوحة وطلب العلم مستوح وكل خير مبثرة لا حاجة إلا أن مع جماعة يستذهب مع جماعة لا تدري عنهم ولا عن مذهبهم ولا عن عقيدتهم أضطر مع الإخواني في هذا البلد يحطل بالعلم وإنسان الذي يتعلم أيضاً تدعو إلى الله ويتعلم الناس الخير بدون سفر وبدون خلوز مع جماعة وفي ذلك ستحدث هذا السابق الله وكأنه هذا يجاب أنه فرم الله إذا كنت ستغال أنه لديه فرم ستغال وما لن ستغال أنه لديه لا ستغال يقول الثاني هناك علاج لمرض الصرع واللطنة الصرعية ما هو العلاج جاني؟ هذا العلاج جاني الصارع على كثمين الصارع بسبب مرض عصابي هذا مرض عصابي هذا علاج عند العقصة أما الله الثاني من الصارع فهو الصارع بسبب مست الجن, مست الجن. هذا علاجه للرخم علاجه للرخم السرعية نعم يقول السائل أني يحبك في الله عند قراءة القرآن السليم أخذت بذيك في نفسي وعندما حاولك للحصد أخذت بذيك كذلك ما عنها أذا دليلا على إصابة العلم عليك بالتوقف على الله والاستعامة بالله والسيطان الرجيم في بداية القراءة والمضي في بلاوة القرآن وسيذهب هذا الإحساس بإذن الله رأيتم في نهاية العمر عن بطل يا عليها شلطاني من السائل فأست بتعدي الزجين فذهبت إلى السقه ثم عادت بعد عدة ساعات فأثمرت السائل ثم كثر أه... ثم كثرت الامراضها لا وذلك ذهن منها ما تقبل امرها شاء الله لان الموالات بين السعي من اصوات السعي ليس السرطن في صحه السعي وليس ما اذا كان هذا لحاجه يوجد انه السرطين ومصن السعي ولو بعد السعي لا الموالات اولى واكثر لازم نحتاج ان نفهم الى انه ايه تاريخ المرض او تصقت امري عليه السرط قم بعد ذلك جاء استعاده استعاده قوته رقم الحمد لله استمع تقول ذهبت الى احد الرقاه اه دخلت عليه تعالى وطلبت دخلته انت ذهبت وعند دخولي عليه تعالى عن ثماني قراءتي وكفارا هذه ايات من القرآن ان من انني كنت اذهل ذلك ذهني من توبه توبه مفتوخه توبه مفتوحه اذا توبه الله الفكر في اتجاه هذا ايضا انا ارجو ان ثلاثه واحد على هذا لكن لا تاخذ لا تعتمد على هذا المثال تقول كيف يخلق بدناه الاوهام والوساوس عن نفسه وكيف يعرف انه مصاب بالعين وكيف يحمي نفسه من الاوهام والوساوس أنه قلنا في بداية السلمة على الإنسان أنه ما يستفهم للأوهام والوتاوة أن يتركها ويقبل على الله سبحانه على الله عز وجل الوقت يذهب عنه عن إساء أنك لا يستفهم للوتاوة ولا لهذه الأوهام يتوقف على الله سبحانه وتعالى وتفكر من جسل الله والاستعالة من, من الله من الاستيطان وسيذهب عنه هذا الذي يتجه نقول الثالث أنا رجل لدي محلات تجارية ويعمل بها عجب من العمال المسنين وغير المسلمين فأنا أحفظ بذكاة هذه المحلات ثمانيا بعد يجوز إعطاء العمال من هذه الزكاة علماً بأن فيهم غير المسلمين وأنا أرغب بكثير ودهم وكثيرهم إلى آخر السؤال أولاً لا يجب لك استخدم الكفار يجب لك استخدم الكفار إلى هذه الهدل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيصاج الكفار واليهود والمصار من جزيرة العقل وأنت تجد المسلمين بتفرق تجد العمال المسلمين بتفرق التفرق من المسلمين لا يجب الكفلام الكفار كان المسلمين ثانيا لا يجب اعطاء الجساس للخاف الجساس ماتح الجساس مماهي المسلمين الله عليه أخبرهم أن الله السلام عليهم قد أشرب من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فتوجدوا في فقرائهم يعني فقراء المسلمين ما يجد إعطاءها من خاكر إنه في حالة التاريخ من خاكر المؤلف وهذا من خلافيات ولي الأمر وليه إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا من خلافيات ولي الأمر وليس هو من خلافيات كل أحد فلا تقل جاهز من الذكاء اولا لا تستخدمه استخدم رجله عاملا مفهما ثانا لا تقل جاهز من الذكاء لا فني قل اني مع بعض الارحام من ابناء الامان وابناء الخلاس يقول اشكن مع بعض الارحام من ابناء اعماس وابناء الخلاس في فكر الجماعي وانا في تعامل المنكرات ان لا يرى انه نظري للقنوات ان ترى انها ان باني ما اجتمعهم وادبر فاستفادوا هذه المنكرات بدون اجابه منهم هل انا كلامهم الرفاهي وادعوا ان فريق احمد رحمه الله ترى اذا ثبتت التكويف مقارفته يوجد عليه مقارفته ولا يوجد استدامه معهم وهم لم يتركوا المنكرات ها هل تران أناس طيبين أو معهما لا ولا سيدين اعطى الصلاح على سب قلناهما ان تستطيع المفارقه والاستعاده وان لا يقيد كما اطاله فتعثر به نعم كل السائر في بعد الجندال الوقوف على القبر بعد دفن الميت اي ايطال سفر انتظر الناس في الاخره باعداد القبر ونعيمه ويعقب هذا ينفطه بحاء القطيب الميت والاشترخان الله سبحان هذا مسروع رب ذات الله خيرا هذا غير مسروع المهيد على القبر من ضرق من خطر لكي عامله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عامله الصحاب إنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طرغ من دهن البيت يقول للمسلمين الحاضرين اشتغفروا لأخيكم اسألوا له التحديد فإنه العاليس هذا المشروع فذا مره هو او ببلاغه وجد القبر لما ينتهي اهداءه اجلس الله عليه وسلم اجلس الصحابه حوله كان معهم موسى بن تقي او عاوهم ذكرهم من قبر وامور الاخره امور عارض هذا الامر عارض فهو لما صوت من سلم من ذلك والله في هذا الفرقه ووعى الله من أجل أن يتهيأ القضى واتغل للوقت عليه السلسان ولكن يفعل هذا دائما واضحا إنما فعل في هذه المرة اتفايل المكبرة للقطلة هذا شيء غير حقا يقول الثاني يقول بعض الرقاف أن هناك بعض المرات تطرب الجن من بدل المريض مثل الجنج الزائد وبعض النباتات إلى ثمها المريض وحدثهم أنها علاج والعلاد ثبث بالتجربة في نجاحها هذه تعولة ولا تجيز في خارج جيز الحل جيز الحل أو سيد من جيز هذا من التعولات ولا أصولها ولا يجيز هذا عربما يقول هذا إن السلف والاعتقاد الاعتقاد في الجيز أنه يدفي أو هذا ولا الأعجاد لا يورد فيه في خاص في المساطق للذن هذا غير فقيع عندما يقال فيه النبي جليل فأني جانب حجر له عندما يقال, له. يقال له. أنه إنه على البعض الأعجاد فقدر للذنب يجيب الجليل التحجر أنا وحافظ على الصنوات الخمس والله الخمس في أوقاتها ومع الجماعة غير أن أغلب الأوقات سأقول أنا محافظ على القرارات الخمس لله الحم في وقاتها ومع الجماعة خير أني أغلب الأوقات لا أجهد الفجر في المسجد في وقتها وأنا في ذلك في مجاهدة المعنفسي وأرجمكم الدعالي في هذا والسؤالي المجاري قد دعاني للذهاب إلى مركز المصرم لصفة العمراء لهم أن أجهب وأعتمر أن أبدأ بإصلاح نفسي مع قرارة الفجر ودراحهم خير. الله خيرا إذا هو في على العالة الصلاة الفجر تذهب للعمراء يعمل الأمر يعمل الأمر لأنهم لا يتعارضان يتحافظ على الطراس الهجر وأن يتذهب للعمر وأخشى أن يتسهر الليل لأن يتسهر الليل لا يقوم بصراس الهجر أعود أن تتبثل في النوم تبثل في النوم. من النوم لأن الناس في هذا الوقت بخلوب الثهر بخلوب الثهر إما على معافي وإما على طيب عن الذين سها طوالا موهنين تاخذ قطه من النوم في يوم اخر الليل تصلي ما يسترن صلاه في اخر الليل وتحفظ الوقت وتنقعون ذلك من الاستغفار كانوا قليلا من الليل ما يجعون من الاحرى واستغفرون واستغفارا من الاصحاب يدعون ربنا الى سماء الدنيا كل ليله اذا وقع في ليل الاخر يقول المنجاعد والكبيب له المنسائل فارطيه <تصفيق> إلى أن يقرع الهجر المنمستغفل فارطيه المنسائل فارطيه ويطر هذا في كل ليلى فعليك أن يستكون هذا الليل ولكن لا يشكر هذا إنا إذا لمس الليل إنما في الليل إذا يشد وضعا وعقوم طيه وما سأت الليل هي القيام بعد نوم بعد هجأة وإذا كنت ما لا تستطيع القيام ملتك فيه في ملتك تجعل ساعة فيها منبه منبه في الثلاثة أول في ثلاثة حتى تأخذ راحة وأن ينفعهم على القيام وتنوي القيام من أجل يعينك الله سبحانه وتعالى فإنساً تعمل الأسباب للقيام إلا أن ينطوث من يتقوم بهالبيت ومن حوله أو أن تعمل عند الساعة فيها مدفة يقوم في احطوات المهم أن إذا سننت بهذا الشيء وحرص عليه افتره معه لك يقول الثان عندي أجل تصح من عمان قطس الأنبياء تتعرض لما حصل بين الصحابة من ثلاث في قلبي نسران لما لها كما قولوا من حضرتكم فيها ستوانا جداكم الله هذه الأسئلة محذرة منها لأن صاحبها اللي, اللي تتلم فيها لهم نهل العلم ولهم نهل الثقاف حتى بما برعب ولا يتوز يدخل في أمور اختفادة يدخل فيما جرى بينهم ما بينه يتوز لهذا فسوى رسالي نهل العلم ونهل الاستقاف مجهد أهل السنة والجماعة أننا لا نحب لما جرد الصحابة لننسك ونترضى عنهم ونستغف لهم ولا ندخل في تخلص أحد منهم هذا لا يجب هذه الأسلطة لا يجب اجتماعها ولا يجب اجتماعها فعليك بإسلافها عليك بإسلافها منها نعم ونحجر منها نحجر مقوان من, من هذه الأسلطة التي فيها ذكر ما جرد الصحابة بما يحذفه بقلوب المستمعين من الحرج على السحابة أو أن بعضهم يخطط بعض السحابة وهذا عمل خاسف وعمل محرم ولا يجيب سالم يقول لي ولدا تزوج ثم بعد ثلاثة أيام حبث عن زوجته سوف يرقى لك إذا الله خيرا لا يستعدل كل ذوي الله المعنى لا يستعدل عليه بذكر الله عليه بأنه يرقي نفسه لقاء على نفسه ولا يستعدل نسليه الله إذن الله أفضل إذن الله أفضل لحضركم وإن صاركم وصلى الله وسلم وربارك مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>